بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين انا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها نفرق كل أمر حكيم امرا من عندنا إن كنا مرسلين رحمه من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم مؤمنين لا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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رحوا إنهم ذند مغرقون كم تركوا من جنات وعمون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين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 Murta